فلما جاء سليمان قال أتمزونني بمال فما آتا لي الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يا يَنِي بِعَرْشِ ذَا قَرْنٍ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ قَالَ إِذْ تَرِيتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكُم بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ لِمَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لقوي أمين. قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمُ من الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَني مَن يَبْلُ وَنِي أَشْكُرُ أَم أَفْقُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَتْ اسْتُرْ لَهَا عَرْشَهَا نُوحُ فَأَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ نَبَأُ جِيلِهَا تَذَكَّرُ كَيْفَ قَالَ اسْمُهُ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ من قَوْمِ دَاوُدَ وَقُمْ نَا مُسْلِمِينَ وَصَدَّقَ مَا كَانَ تَحَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ فَإِذَمَّا مَرَّتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِدٍ قَالَ إِنَّهُ صِرْتُم مَّرْضٌ فِي قَارِبٍ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي قُلْ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ